فِْدَّقَلوا على دَودَ فَفَزِع مِنْهُم قالوا لَا تَخَفْ حَصْمَانِ بَغَا بَعْضُنَا عَى بَعْضِ فَحْكُم بَينَنَا بِالحَِّ وَلَا تُشْططَ وَهْدنَا إلَ سَو إِ